بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل الثوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهنت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب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 وفي عد الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده من عباد إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأنذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين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 ولن في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوهم اشد منهم قوه واثار في الارض فاخذهم فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنه 119. فكفروا, فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقال وما كيد الكافرين الا في ضلال وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر أو أن يظهر في الارض الفساد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 رسول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذا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 أبل بالبينات فمازلتم في شك فمازلتم في شك منا جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لا يبعث الله من بعده رسولا كذالك يضل الله من هو مسرف مرتاب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 ارحل علي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد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 ومن نامنا تدعونني لاكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ليس له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 بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاق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 قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم مدعوا ربكم يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما من العذاب قالوا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 وَلَهُمْ وَلَهُمُ الْلَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوُدَّارٌ ولقد وسبح, وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم اذ في صدورهم ان في صدورهم وخلق السماوات والارض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكر ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم, سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لهم إلى لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله غني فضل على الناس ولكن, أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا فَأَنَّهُ تُؤْفَكُونَ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاوَاتِ بَنَاءً وَصَوَّرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَّرَكُمْ وَرَزْقَكُمْ مِنَ الْطَّيِّبَاتِ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 غير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإنا نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك, او نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم ومنهم لَن نَّقُصَّ عَلَيْكَ وَمَن كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هنالك المبطلون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 فَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قبلهم كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فلم فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا إِنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا نَدْعُو مُشْرِكِينَ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لَمَّا رَأوا بَأْسَنَا سُنَدَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ